الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نلتقي مرة أخرى مع دروس النحو تيسير متن ابن آجر وتوضيح فقراته وهذا هو اللقاء الأربعون ولازلنا مع أدوات الجزم وقد سبق أن قلنا بأن أدوات الجزم تنقسم إلى قسمين عند بعضهم وتنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول يجزم فعلا واحدة وهي اربعه أربعة أو ثمانية أو ستة والخلاف لا ينبني عليه شيء القسم الثالث عفو الثاني اختلف النحاه في كونه جازما أو في كونه غير جازم وهي أدوات كم ثلاثة ما هي <تصفيق> لو وما الأخر وكيف ما وماذا آخر وإذا, وإذا طبعا لقاؤنا اليوم مع القسم الثالث عرفنا الآن القسم الأول والثانية الآن مع القسم الثالث ما هو القسم الثالث الذي يجزم فعلين الذي يجزم فعلين وأدواته كم؟ كم هي؟ ادواته اثنتا عشر أدات واضح؟ التي تجزم فعلها ما حكم هذه الأدوات؟ ما حكم هذا الأدوات؟ ما حكم هذه الأدوات؟ يعني الأدوات هي كم؟ إثنتا عشر اثنتا طيب ما حكمها للأدوات حكمها انها تجزم فعلين. الأول ماذا يسمى يسمى فعل الشرط والثاني ماذا يسمى جواب الشرط وسمى بعضهم جواب الشرط وجزاءه سمى بعضهم جواب الشرط وجزاءه طيب هل يمكن أن نسمي الفعل الثاني جزاء هل يمكن ان نسمي الفعلة الثانيه جزاء يعني الذي نسميه جوابا وهل يمكن ان نسميه ايضا جزاء الجواب يرى ابو حيان طبعا ابو حيان هو السبوي عصره وتعلمون الخلاف الذي قام بينه وبين شيخ الاسلام نتيني رحمه الله تعالى عندما جاء شيخ الاسلام نتيني والتقى به فرح به أيما فرح فإذا به ماذا فعل مدحه مدحا عاطرا ولكن لما اختلف معه قال بأن قال الشيخ الأسلام ميتينية بأن السباوية أخطأ في كذا وفي كذا وفي كذا ورفض أن ينسب السباوية لخطأ فقال له الكلمة المشهورة قال شيخ الإسلام قال له هل سبوي نبي الوحي هل سبوي نبي الوحي معنى أن هذا البلاء كان قديما التعصب للأشخاص ولذلك شيخ الإسلام متي له كلام رائع فالشاهد عندنا أما هذه الأدوات تجزم فعلين الأول يسمى إج فعل الشرط والثاني يسمى إج جواب الشرط ولكن السؤال هل يمكن أن نسمي الفعل الثاني ما هو الجواب نسميه جزاء الجواب أبو حيان يرى أن التسمية بالجواب والجزاء مجازا يرى أن التسمية بالجزاء مجاز قال بأن التسمية بالجزاء مجاز وطبعا الذي يقول بالمجاز لماذا؟ لماذا قال لانه مجاز ما حجته لان غالبا اهل النحو يؤللون غالبا ولاسيما ابو حيال وهو من هو فقال لان الجزاء وركز ماذا قال قال لان الجزاء والثواب او العقاب يكون على فعله الجزاء والثواب او العقاب يكون على فعله فمتى يجزى الانسان ومتى يثاب الإنسان ومتى يعاقب الإنسان إذا فعل فعلا وفعل الشرطي وجوابه يقال له الجواب ولا يقال له الجزاء لماذا؟ لأن الجزاء لا بد أن يكون هناك فعل ولا بد أن يكون هناك يعني شيء يجزى عنه ويثاب ويعاقب عليه واضح فلذلك أنكر أن يقال له الجزاء الجزاء هذا الذي قاله من ابو حيان ابو حيان, أبو حيان. فلذلك قال الجزاء او الثواب او العقاب يكون على فعل والجواب مع الشرط على ماذا وقع وقع على مقابلة او في مقابلتي كلام السائل وقع في مقابلتي كلام السائل قال لكنه لما اشبه الفعل الثانيه اشبه الفعل الثانيه في ماذا في ترطبه على الاول الجزاء والجواب سمي ايش سمي جزاء وجواب سمي جزاء وجواب فهمت هذا الكلام الجواب يسمى الفعل الثاني طيب فإذا لماذا نسميه جزاء؟ والجزاء لا يتلم الا على فعل قال وكذلك الجواب تم وترتب في مقابلة سؤال فكأنه في مقابلة سؤال فكأنه فعل فعلا واجيب عنه وجزي به واثيب عنه هذا هو قوله قال هذا من الناحيه المجازيه هذا كلام من كلام, حيان. كلام أبي حيان طبعا هل دعوه التجوز له السؤال هل دعوه التجوز التي دعاها ابو حيان صحيحه ام لا ما راينا دعوه التجوز هل السؤال دعوه التجوز التي دعاها ابو حيان صحيحه ام ليست صحيحه الجواب الصحه وعدمها راجع إلى ماذا؟ الى من يمنع المجاز مطلع وهذه مسألة أخرى لا نريد أن ندخل فيها وعلى هذا تكون دعوة التجوز صحيحة باعتبار ماذا؟ باعتبار اللغة باعتبار الإصطلاح؟ باعتبار اللغة لأن الزواب وقع على ماذا؟ مرتبا على فعل والجزاء وقع ايضا مرتبط على سؤال على سؤال فمن هذه الناحية من جهة اللغة دعوة التجاوز صحيحة ولا غير صحيحة صحيحة من هذه الناحية أما باعتبار الاستراحة هي صحيحة ولا غير صحيحة صحيح. غير صحيحة باعتبار الاستراحة فهي ممنوعة لماذا؟ لأن التسمية ذا حقيقة استلاحية تسمية الجواب جزاءً? هذه حقيقة ايش? حقيقة اصطلاحيه فأنتم هذا الكلام اللازيك. شوفوا ركزوا معي شيء. علماء النحو عندما سموا الجواب جزاءً. هذا اصطراح حقيقة اصطلاحيه اصطلح عاليا الوحد. لكن من الناحية اللغويه انهم قالوا الجزاء لا يتم الا اذا كان هناك فعل. كذلك الجواب لا يتم إلا إذا كان هناك سؤال. سؤال فمن هذه الناحية الناحية اللغوية ادعاء التجوز صحيح ومن ناحية الاستراحية لأن هذه حقيقة استراحية تفق عليها النوحات فإذا يكون تكون دعوة التجوز من ناحية الاستراحية الصحيح حول المنوعة ممنوعة فلسلصات لا مثلا ركزوا معي جديد الجزاء متى يكون؟ عندما يكون هناك فعل فيترتب على الجزاء؟ ماذا يترتب؟ عفوا ما هو فيترتب على الفعل؟ إما الثواب وإما يعني إما الثواب الجزاء وإما العقاب كذلك في فعل الشرط وجوابه ركزوا في فعل الشرط وجوابه متى يكون الجواب الجزاء؟ عندما يكون السؤال فلا يمكن أن يكون الجزاء والجواب دون أن يكون هناك شرط مقدم وسؤال مقدم واضح فمن هذه الناحية أشبه الجزائجة في اللغة ولا لا نعم لكن من ناحية الاستراحة هل دعوة دعوة تجوّد صحيحة أم هي حقيقة استراحية هي حقيقة الصراحي ايش دي حقيقه اصطلاحيه التسميه التسميه حقيقه اصطلاحيه ايش هي التسميه ما هي المج... يعني عفوا الجزاء فيقابله فعل شرط وجواب شرط وجزاء فالاول من ناحيه التسميه حقيقه استراحية فنقول فعل شرط الاول يسمى فعل شرط والثاني يسمى جوابه وجزاءه واضح في اشكال طيب الان فهمتم الان هذه الادوات الى كم تنقسم هذه الادوات التي تجزم فعلين الى كم تنقسم واضح السؤال الادوات التي تجزم فعلين الى كم تنقسم اكتب السؤال ثم سيكون الجواب هذه الأدوات التي تجزم فعلين إلى كم تنقسم الجواب تنقسم إلى أربعة أقسام الجواب تنقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول اتفق على كونه حرفا تفق عليه النحاة قاطبة بانه حرف ما هو؟ إن. إن أصل الباب وأم الباب في هذه الأدوات إن ما بقى باتفاق باتفاق مدارس النحو سواء كان مدرسة الكوفية او المدرسه البصرية فقالوا إن حرف باتفاق القسم الثاني اختلف فيه هو اسم أم حرف وهو ماذا هو إذن وهو إذن والصحيح أنه حرف عند جمهور النحاة والصحيح أنه حرف عند جمهور النحاة هذا القسم ايش ثاني قسم الأول اغتلل في عفوا تفقوا على أنه حرف لا خلاف في ذلك ويئن القسم الثاني اختلف في كونه اسما او أم حرفا وهو اذن والصحيح عند جمهور النحاق ماذا وقع انه حرف, أنه حرف القسم الثالث قسم اختلف ايضا هل هو اسم ام حرف وهو ماذا والصحيح انه اسم والصحيح انه اسم اذن فالمختلف فيه في القسم الثاني الراجح انه حرف وهو اذن والقسم الثالث اختلف فيه هل هو اسم ام حرف والصحيح انه اسم وهو ايش مهنى وهو مهنى واضح القسم الرابع اتفقوا على كونها اسماء على كونها اسماء ما هو وهي باقي الجواز باقي الجواز فيمكن هذه الاقسام الاربعه ما هو القسم الاول قسم على كونه حرفا بجميع النذار سواه اداه إن وهي نعم القسم الثاني وهو والصحيح أنه حرف ما هو إيش حرف إذما القسم الثالث فثيف والصحيح فثيف. انه اسم وهو مهما. مهما القسم الرابع اتفقوا على, اتفقوا على كونها أسماء وهي باقي, باقي الادوات يمكن أن تقولوا هكذا قسمان اتفق عليهما وقسمان اختلفا فيهما واضح المتفق عليه اما في الاسم واما في الحرف والمختلف فيه ايضا اما في الاسم واما في الحرف ممكن ان تقسموا هذه الادوات الى قسمين واضح يعني لكن شريطة ان تعرف المتفق عليه والمختلف فيه متى يكون اسما ومتى يكون حرفان في كلا القسمة واضح في إشكال طيب هل هناك من جمع هذه الأقسام في أبيات لأن الطالب يحب المنظوم أكثر مما يحب المنثور والمنظوم غالبا ما يحفظ إيش يحفظ العلم من الضياع هناك أبيات خمسة وهذه أبيات تنبؤ إذا كتبتم هذه الأبيات احفظوها ففيها تقسيمات باعتبارات متنوعة لهذه الأدوات فإذا حفظت هذه الأبيات تكون قد حفظت أنواعا من التقسيمات باعتبارات متنوعة ومختلفة باعتبار كونها متفق عليها أو غير متفق عليها التقسيم الرباعي السابق وباعتبار هل هي اسم أم حرف، وباعتبار هل هي ضرف زمان أم ضرف مكان وباعتبار هل هي من أدوات المكان أو من أدوات الحال وباعتبار هل تعمل مطلقا في الشعر فقط إلى غير فإذن هذه الأبيان حمال كما يقولون لأنواع التقسيمات وهي ابيات يحفظها كل الطلب الذين يبداون يش يبدأون يبداون شرح الاجروميه ماذا تقول يا سائلا عن ادوات الشرط يا سائلا عن ادوات الشرط ها يا عن أدوات الشرط فصف ما اقول فافهم بسط فصل ما اقول فافهم بسط يعني يذكر لك هذه الادوات مبسطه جدا وميسره جدا فلذلك يقول لك اعطيه ماذا اعطيه الاصغاء والسمع يا سائلا عن ادوات الشرط فصل ما اقول فافهم بسط ام حرف باتفاق اذن للايمان ام حرف باتفاق ابن الايمان وعند غيره للاسماء تضم وعند غيره للاسماء تضم ماذا فهمتم من هذا من هذا البيت الاول يهيئك ويقوم منك ان تهيئ نفسك لي لتفهم ما سيلقيه على مسامعكم فقال يا سائلا عن ادوات الشرط يا سائلا عن ادوات الشرط فصغى لما أقول فافهم بسطي إن حرف باتفاق إذ ما وعند غيره للأسماء تضم قل لماذا فهنتم هذه القسم الأول والثاني القسم الأول هو حرف الاتفاق والثاني إذ ما فيه خلاف مالجد. ورجح السبوي ما نرجح أن إذ ما حرف مالجد. وغيره ما نرجح أن عزم ولذلك قام الحرف باتفاق ابما للإيمان وعند غيره للاسماء تضام مهما ومن وما وكيف ما مهما ومن وما وكيف ما جعل مهما ومن وما وكيف ما هذه كيف تكون هل يمكن ان تكون ظروفا ان تكون اسما ها مهما ومن وما وكيف نجعل اساميا غير ظروف مسجله اساميا غير ظروف مسجله عيد بيت مهما ومن وما وكيف نجعل اساميا غير ظروف مسجله وحيثما ان واين للمكان او للمكان وحيثما أنا وأين للمكان وحيثما أنا ألف مقصورة وحيثما أنا وأين للمكان متى وإيانا وإذ ما للزمان متى وإيانا وإذ ما للزمان لاحظتم هنا لا. ذكر ما يصلح ان يكون ظرفا بنوعين ظرف الزمن وظرف المكان وما لا يصلح ان يكون ظرفا ولكنها اسماء ما اسماء شرط كما سياتي ان شاء الله ها اعرفها اليد لا اي سائلا عن, عن ادوات الشرط في الصغار ما اقول فانبسطي الحرف باتفاق ادم للايمان وعند غيره للأسماء طلاب مهنا وملونا وكيف نجعله أسانيا غير ظروف مسجلة وحيثما أن وأين للمكان متى واين وإذ ما للزمان أو للزمان أو للمكان إذا في شعره لوقت تنسب إذا في شعره لوقت تنسب أي لما توضف حقا تحسب أي لما توضف حقا تحسن على كلنا الان افهموا من هذه الابيات التقسيم الرباعي الذي سبق ها وسياتي ان شاء الله تقسيم اخر وسيأتي تقسيم اخر واضح اذا هذه الادوات تنقسم الى ماذا الى اربعه اقسام حرف اتفاق وحرف مختلف فيه والراجح انه حرف هو اذما وقسم اختلف فيه والراجح انه اسم وهو مهما وقسم اتفقوا على ان اسماء هي باقيها وقد اشار الى هذا من قال قل الابيات يسائلا عن ادوات الشرط فالغالي ما اقول ففهم بسطي انحرف باتفاقه إن اذ ما للامام وعند غيره للاسماء طلا مهما ومن وما وكيف نجعل اساميا غير ظروف مسجله وحيثما انا واين للمكان اما ان تسكر واما آه وحيثما انا واين للمكان متى وايانا واذ ما للزمان اذا في شعره لوقت تنسب اي لما تنسب اي لما تضاف حقا تحسب هنا السؤال الان اذا من الان تقسيم الرباعي وسياتي ان شاء الله ونعيدها نعيد ذكر هذه الابيات ان شاء الله في هذه الادوات السؤال مطروح الان كيف يريد فعل الشرط مع جوابه ها كيف يريد فعل الشرط مع جوابه ها فانتم سؤال كيف يرد فعل الشرط مع جوابه الجواب يرد فعل الشرط مع جوابه ماضيين ومضارعين ومتخالفين كيف متخالفان إما أن يكون الأول ماضي والثاني مضارع، وإما أن يكون الأول مضارعا والثاني كيف هو؟ ماضي ماضي نعم، وقد أشر إلى ابن مالك جمع عليه الاقسام أربعة وماضيين وماضيين أو مضارعين تلفيما يعني تجدهما تلفيما أو متخالفين بيت جمع أربعة أقسام أربعة أقسام. افهموا هذه الأقسام وصرت لكل قسم مثاله ما كيف يرد فعل الشرط مع جوابه الجواب يرد يرد أو يرد فعل الشرط مع جوابه إما ماضيان أو مضارعان وهي جزء النصر أو متخالفة والبيت جمع الصور الأربعة وماضيين أو مضارعين تلفيما أو متخالفين واضح ما هي أمثلتهم إن كان ماضيين إن يكون فعل الشرط ماضيا وجواب الشرط أيضا ماضي من يذكر ما إن كان ماضيين من كتاب الله عز وجل معي قوله تعالى وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا فعل الشرط هنا كيف هو ماضي جواب الشرط كيف هو ماضي كذلك ماضي كذلك واضح طيب ما هي أمثلتهما يعني فعل الشرط وجواهر إن كان مضارعا كذلك دي. من القراء لم يرد أن يولد تجمع فعل واحد وإن تطيعه تتم. صحيح وإن تعودوا نعم. نعود. نعم. إن تعود نعود لا وإن تعود نعود وفي الصريحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا معاوية رضي الله عنه ما قال من يرد الله به خيرا يفقه الدين كيف هو وفع الشرط مضارع كيف هو جواب الشرط مضارع وفي الصريح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه وفي رواية يصاب منه فإذا جاء فعل الشرط كيف هو مضارعا وجاء جواب الشرط كيف هو مضارعا من منكم يقوم بإعراب الآية وينجعل هذا الإعراب مقياسا وشرطا يجر يجر ذيله على كل ادوات الجزم الباقيه مثلا خذوا قوله تعالى اجي الايه التي ذكرناها اولا وان تعود نعم نعم يعني وان ما هو اعراب ان اسم شرط اسم لا ان حرف اسم احنا قلنا حرف جازم ماشي اسم ان حرف شرط جازم لا تقفون قل يجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزاؤه وإن مبني على السكر طيب طبعا الحرف كلها لا محلام الأعب وكل حرف المستحق البناء والأصرف المبني ان يسكن ومن جاء على الصريفة فلا سؤال عليه واضح؟ تعود في مضارع كيف هو؟ قل مجزوم وعلى ما حذف النوم لأنه من الأفعال الخمسة هو في مضارع مجزوم بإذن وعلى ما حذف النوم وإن تعود لأن هذا من ماذا؟ هذا من الأفعال الخمسة أين الفاعل؟ وَإِن تَعُودُوا الْوَوَوَ وَوَوَ الجماعة هذا هو ضمير هو, هو الجماعة ضمير متصل طبعا فائل جماعة فاعل. واضح؟ وَإِن تَعُودُوا نَعُودِ منع السكننا بالوَوَو بهذا السكون الميت في محل رفع الفاعل طيب يعني نعود شو جواب الشرطي وجزاؤه مجزوم بمن بان لان الصحيح من الاداه هي تجزم فعل الشرطي وجوابه ولا يمكن ان يقال ان الجواب جزمه الفعل لا جزمه فعل الشرطي الاداه هي تجزم فعلا والجواب تجزم فعل شرط وتجزم جوابا نعود جواب الشرط طبعا فعل مضارع طبعا جواب الشرط كيف هو مجزوم وعلامه جزمه وعلامة لا ما اختش بماذا جزيز طبعا هو مجزوم بنا وعلامه جزمه السكون في اخره واين الفاعل فاعله ضمير مستفى جواز لوجوب ها وجوبا هذا من قبيل ما يستطر فيه الضمير وجوبا ها ومن ضمير الرفع ما يستطر هذا منها كفعل ووافق نار تشكر ومعلوم على أن الفعل مضارع إذا كان مبدوءا بحروف أنيتم يكون فيه وخدوها لقاعدة إذا كان في المضاهر من بحرف بحرفي من حروفي أنعيتو كيف يكون؟ يكون ضميره مستتر وجوب يكون وجوبا طبعا المستتر هو من قبل المتصل لمن قبل المتصل ها؟ وهذا عدة مرات وأنا أذكر لكم هذا ها؟ ليش واضح السؤال هذا قلنا فيه نعد في ضمن مستثمر الوجوه تقديره نحن طيب هذا المستثمر هل هو من قبيل المتصل ام من قبيل المنفصل ها هل نقدره يعني نحن قدرناه منفصلا نعد نحن نحن هذا متصل ومنفصل منفصل والمستطر هو من قبل المتصل من قبل المنفصل ها؟ نعم ما ونحن عدة مرات نذكر هذا هذا من قبل المتصل كذلك الضمير مهما يستطر فانه متصل قد اشتهر عدة مرات ونحن نذكر هذا البيت كذلك الضمير أنتم كتبتموه كذلك الضمير مهما يستطر فانه متصل قد اشترى على كل هنا هذا المثال نقول ما يقال من الإعراض في كونه فعل الشرط وجواب الشرط مضارعان في كونهما مضارعين يقال في كونهما إن وقع ماضيين هل هناك فرق؟ لا فرق إلا ما نستنبطه من الفائدة الدقيقة من الفعل الماضي ما هي هذه الفائدة التي تستنبط من الفعل الماضي إذا كان فعل شرط أو كان جواب شرط؟ نعم السؤال ما هي الفائدة التي تستنبط عندما يكون فعل الشرط وجوابه ماضيين هذا السؤال كتبتم السؤال ما هي الفائده التي تستنبط عندما يكون فعل الشرط وجوابه ماضيين ولعل السؤال واضح لاننا قلنا اما ان يكونا مضارعين واما ان يكونا ماضيين واما ان يكونا متخالفين مضارعين ذكرنا اعرابهم الان ماضيين فقلنا الاعراب الذي يقال في المضارعين يقال في الماضيين الا اننا نستنبط فائده ما هي الفائده التي تستنبط الجواب الفائده التي نستنبطها ان الفعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب الا في هذا الباب فلو محل من الاعراب وخذوا هذه فيه مثال ذلك وركزوا معي جي إن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا الواو يعني على حسب موقعها ام حرف وشطه الجازم عد ايش هذا فعل الشرط فعل مرة شنو فعل ما عدتم شنو عد فعل الشرط كيف يكون فعل الشرط؟ مجزوم وعلامه جزمه وعلامه جزمه مجزوم في محل مجزوم في محل مجزوم محل في محل له محل اذا ها واضح ولا لا. كذلك عدنا جوار الشرطان الزوم. وعلى مجموعة السكون في محل جزم في محل جزم. اذا هنا الماضي له محل ولا لا? له محل من الاعراب. والاصل في الماضي ان يكون له محل من الاعراب ام لا محل له? لا محل له من الاعراب. ها? ومشي من مالك يقول وفعل أمر ومضي بنيا نعم والماضي مبني على الفتح وجب لحله المضارعه في مواجب فهو مبني ولماذا هنا قالوا لأنه لا يمكن أن يكون للماضي محل إلا في هذه السرطة وهذا لغز يرحظوا به يقولون متى يكون الماضي متى يكون للماضي محل من الاعراب متى يكون للماضي محل من الاعراب وقل لم يتنبه له يكون الجواب عندما يكون الماضي فعلا شرط يكون له محل من الاعراب وعندما يكون الماضي ايضا جواب شرط وجزاؤه يكون له ايش محل من الاعراب واضح طيب ذكرنا مضارعين وذكرنا ماضيين ذكرنا امثله المضارعين وامثله الماضي فما هي امثله فعل الشرط وجوابه ان كان متخالفين من الكرم امثلتهما نعم من يقوم ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفره طيب نبدا مثلا نذكر الاول مختلفان نذكر المختلفين الاول يكون ان يكون ماضيا والثاني مضارع فعل الشرط كيف هو ماضي وجواب الشرط كيف هو مضارع والافضل ان تكون الامثله من القران والسنه يقول الله عز وجل من كان يريد حرث الاخره ارى الجواب نزد له في حرثه نزد له في حرثه ماذا ذكر من كان فعل الشرق فهو ماضي من كان يريد حرث الاخره نزد جواب الشرق فهو مضارع مضارع صورة من صور الاختلاف الأول الماضي والثاني مضارع. مضارع أرى أما إذا كان الأول مضارع والثاني ما ذكرنا أعطينا المثال الآن نذكر المثال الذي ذكرت أحد صمد آنف وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقوم ليله القدر يقم ليله القدر ايمانا واحتسابا غفرة. ارى الجواب غفرة. غفرة فعل الشرط كيف هو مضارع جواب الشرط كيف هو ماضي جواب الشرط ماضي فعل الشرط من يقم من يقم واضح وجزاؤه وجوابه ماضي غفر له ما تقدم من ذنبه هنا فائده لا بد منها وهذه الفائده ينبغي ان تسجلوها بذوبان ذا ما هي هذه الفائده وهذه تقال هنا في ادوات الجزم يقولون متى كان الشرط ماضيا يعني فعل الشرط ما وللجواب متى كان الشرط يعني فعل الشرط متى كان الشرط كيف هو ماضيا والجواب كيف هو مضارعا فماذا يحسنون متى كان فعل الشرط قلنا ماضيا وجزاؤه وجوابه كيف هو مضارعا ماذا يحسنون ما الذي يحسن الجواب ها يعني نعم يحسن رفع الجواب يحسن رفع الجواب واضح اذا كان الاول كيف هو الشرطي يعني اذا كان ماضيا والثاني مضارعا ماذا يحسن هنا يحسن ماذا يحسن رفع الجواب وان كان العكس ان كان الشرط مضارعا والجواب كذلك ماذا نقول ماذا يحصل رفع المضارع الواقع جوابا للشرط قبيح قبيح وضعيف ولهذا ابن مالك جمع الصورتين في قوله وبعد ماض رفعك الجزاء حسن هذا رسول وبعد نار رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع الوهن ورفعه بعد مضارع الوهن في اشكال ها فهمتم الصورتين فهمتم الصورتين الصورة الاولى ما هي انت سورة علماء. ماضي. والجواب مضارع. مضارع. ما هو ما الذي يحسنونه? رفع. رفعوا الجواب. رفعوا الجواب. واذا كان العكس ماذا يحسنونه? رفعوا الجواب. معنى اذا كان الاول مضارعا والثاني مضارعا فهنا الرفع كيف يكون? رفع المضارع الواقع جوال للشرط قبيح وغير جاء قبيح قبيح ضعيف حتى ينقلنا بالجواز لكنه قبيح قلبت الذي ذكرنا وبعد ماظم رفعك الجاز حسن ولذلك البيت الاخير ورفعه بعد مضارع وهن يعني ضعيف وقبيح ولذلك بعض الشراح بعض الشراح المالكيه الا عفوا ازياء المالكي قالوا وهم بمعنى قبيح يعني ضعيف الوهم معروف معناه ها؟ طيب سبق أن ذكرنا قول ابن مالك وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين ولسنا أن نذكر قول العلماء في السورة الاخيره والآخرة ما هو قول العلماء في الصوره الاخيره من صور الاربعه لان البيت كم صوره ذكر كم صوره ذكر اربعه وماضيين او مضارعين تلفي أو متخالفين فهي صور اربعه يعني الصوره الاخيره ماذا يقول فيها العلماء الجواب ركزوا معي جيد الجواب الصوره الاخيره من صور الاربعه استعمالها قليل استعمالها قليل حتى خصها بعض الجمهور بل خصها الجمهور خصها الجمهور بالشعر قالوا لا, لا تعمل لا تجزب إلا في ماذا تجزب إلا في الشعر مع أنه ذهب الفراء ومن تبعه إلى جوازه في الاختيارات وهذا هو الراجح انها تجزم حتى في الاختيار ومنها قوله تعالى ما هي الايه ان شاء ننزل عليهم من السماء ايه فظلت فظلت اعناقهم لها خاضعين وعندنا قاعده هذه قاعده مهمه يقولون ركزوا في هذا القائد إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فضلت يقولون تابعوا الجواب جواب تابعوا القائد تابعوا الجواب جواب, جواب. يقول إذا تسلطت على المضارع ماذا يكون؟ جزم لفظه واذا وإذا تسلطت على الماضي يجزم محله هذا من الموارد التي يجزم فيها محل إيش؟ محل ماذا؟ محل ماضي وهذا مراد قول بعضهم في كتب النحو يقولون قد يجزم فعلا وجملة قد يجزم فعلا وجملة وينطبق هذا على هذه الآية التي ذكرتها لكم ان شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعه كلها في معنى نعم الجمله فماذا فماذا جزمت هنا جزمت فعلا وجمله ولذلك يقولون قد يجزم فعلا وجمله وهذا مرادهم هو هنا مفهومه طيب ما هو الأصل في جواب الشرط؟ هذا السؤال. ما هو الأصل في جواب الشرط؟ الأصل في جواب الشرط يكون فعلا وقد يكون جملة. هذا الأصل فيه. لأن ماذا قلنا؟ قد يجزم فعلا في وجملة. فيرد علينا السؤال ما هو الأصل في جواب الشرط؟ الجواب قلنا إيش قد يكون فعلا أن يكون فعلا وقد, وقد يكون جملة أن يكون جواب الشرط ان يكون فعلا وقد يكون جملة هذا السؤال وربما يتركب عليه سؤال آخر ما هو السؤال الذي يتركبه عنه فإن كان فعلا فهل يحتاج إلى رابط بين فعل الشرط وجوابه أم لا يحتاج ها؟ فهمتوا السؤال؟ لان قلنا الجواب جواب الشرط اما ان يكون فعلا وقد يكون جملة فان كان فعلا هل يحتاج الى رابط يعني الرابط بين فعل الشرط وجوابه ام لا يحتاج الجواب إن كان فعلا لا يحتاج الى رابط لا يحتاج الى رابط يعني بين فعل الشرط وجوابه لماذا لماذا لا يحتاج الى رابط فربما يكون واحد يقول لا يحتاج الى رابط ما, جب... ما جوابك ما برهانك ما حجتك هاتوا برهانكم هل عندكم من علم ستخرجونه ها إن كان فعلا هل يحتاج الى رابط بين فعل الشرط وجوابه الجواب لا يحتاج لماذا لأن اتصاله ظاهر في المعنى، لأن اتصاله، لأن اتصاله ظاهر في المعنى، فلذلك لا يحتاج إلى رابط، فلو لم يكن ظاهراً لاحتجنا إلى رابط، واضح أن، فأنتم تعلم لماذا لا يحتاج؟ أكثر من ذلك، لأن اتصاله ظاهر، ظاهر في المعنى، أكثر من ذلك لتفهم أكثر. ان كان إن كان جمله يحتاج الى ضمير ام لا يحتاج في فعل الشرط قلنا لا يحتاج الى ضمير لا يحتاج إلى ضمير طيب يا ترى جواب الشرط ان كان جمله ان كان فعلا لا يحتاج لماذا؟ للرابط لماذا لان اتصاله وضعه في المال لكن إن كان جملة هذه يحتاج إلى ضمير heard أم لا يحتاج ما رأيكم الجواب نعم يحتاج إلى ضمير لماذا ليكون رابطا بين فعل الشرط وجوابه ليكون foreield Is use to try to أم لا يحتاج رابط الجواب يحتاج إلى رابط ولماذا يحتاج إلى رابط لماذا يحتاج إلى رابط الرابط يعني هناك ضمير يجب يكون رابطا بين فعل الشرط وجوابه، فإن لم يكن في الجلة ضمير واضح الآن ها؟ لابد يحتاج إلى ضمير طيب فإن لم يكن في الجلة ضمير هذا السؤال نركب عليه سؤال آخر واضح؟ ركزوا قريب لتفهموا جيد آج شوفوا ما إن كان جواب الشرط فعل يحتاج إلى رابط ولا؟ لا يحتاج لماذا؟ لان اتصاله ؟ ظاهر في المعنى وإن كان الجواب جملة يحتاج إلى شرط ولا؟ عفوا يحتاج إلى رابط ولا؟ الجواب نعم رابط ما مهمته؟ يربط بين في الشرط وجوابه طيب يا ترى إن لم يكن في الجملة ضمير يرجع إلى فعل الشرط ماذا نفعل؟ هاي السؤال؟ ها؟ نعم ما لك تنظر لي؟ هاي السؤال؟ طيب ما جوابه؟ إن كان جملة يحتاج الى رابط يربط من الشرط وجوادي وإن كان جملة ولكنه لم يكن في الجمله لم يكن في الجملة ضمير يعني لم يكن في الجملة ضمير يرجع طبعا فعلاً إلى فعل الشرط فماذا نفعل؟ ها هل يكون هناك اتصال أم قطع؟ إذا كان بكيزجي، إذا كان في الجملة ضمير، فضمير يربط بين إيش؟ بين فعل الشرط وجوامعه. هذا نقول لو نسميه اتصال أم قطع؟ نسميه اتصال. لم يكن في الجمله ضمير يرجع يربط بين فعل الشرط او يرجع الى فعل الشرط في لن يرجع إلى في كان هناك اتصال كان هناك انقطاع في المعنى إذن كان انقطع في المعنى فإذن يجب بين فعل الشرط وجواب الشرط هل نحتاج الى رابط لا نحتاج الى رابط الجمله اذا كان فيها ضمير نحتاجه ليقع الربط والاتصال بين فعل الشرط وجوابه فاذا خلت الجمله من الضمير يكون هناك القطع. يكون هناك انقطاع لان الضمير يربط يربط بين بين فعل الشرط وجوابه معناه أن هناك اتصالا فإذا لم نجد ضميرا يربط بينهما معنى أن هناك ايش انقطاعا في المعنى فيجب اقترانه برابط ما هو الرابط؟ اربطوا جين ما هو الرابط؟ ما فيه إشكال لعنى ما هو الرابط الذي يجب اقترانه بالجملة؟ لابد من رابط يجب اقترانه بالجملة أنا لا أريد أن أقول مثلا أدوات الشرط تجزم فعلين إن ومن وما ومهما وكيفما ثم نمر عليها مرور الكرام مرور الحاج بوادي محصن نريد أن نفهم النحو فعلا وبإذن الله ما يأتي من الأبواب سهل فأعيد وأقول فعل الشرط وجواب الشرط اذا كان لا يحتاج الى رابط لماذا لان اتصالهما ظاهر المعنى ومن كان جمله فلا بد من رابط لان الرابط يكون هناك اتصال اتصال فاذا لم يكن هناك اتصال نقول هناك انقطاع فاذا كان انقطاع وجب اقترانه برابط وجب اقترانه برابط ما هو الرابط الذي يجب اقترانه بالجملة الرابط الجواب الرابط إما الفاء وإما إذا الفجائية إذا الفجائية التي يقول فيها القائل إذ للمضي وإذا للآتي وقد تأتي للمفجآت فإذا الأسد في البيت خرجت فإذا المباحث في البيت خرجت في الباب البيت فوجئت خرجت فإذا الأسد خرجت ففوجئت في الأسد فإذا ممكن يزيل الفق. خرجت إذا آه ممكن يعني هنا الرابط الذي يجب اكترانه ما هو إما الفاء وإذا إذا الفق. إما الفق. إما إذا الفجائيه طيب السؤال هل هذه الجملة التي تحتاج إلى رابط خاصة كل الجمل أو كم هي الجمل التي تحتاج إلى رابط ها كم هي الجمل التي تحتاج إلى رابط نعم كم هي الجمل التي تحتاج الى رابط كم هي الجواب الجمل التي تحتاج الى رابط اربعه اربعه هي اربعه انواع جمله اسميه وجمله طربيه وجمله جامده وجمله مسبوقه بحرف من الحروف الاتيه اما بلان واما بقد واما بما واما بالسين واما بالسوف فهمتم هاللولا ولا اعيد قل كم هي الجمل التي تحتاج الى رابط اربعه الجواب الجمل التي تحتاج الى تحتاج رابط اربعه او جمل اربعه الجمل الاولى هي إسميه. جملة الثانية ما هي طردياً جملة الثالثة ما هي جميلة جملة الرابعة ما هي مسبوقة بحرف من الحروف الآتية ما هي الحرف هي الحروف لم مش لم لم لم بالنون لن وقد وما والسين وسوف لن بالنون وليس بالمين حرف نفي ونصي. مش شيء حرفنا فيه ها؟, ها ايه تذكروا هذه الحروف لن لن وقد وقد وما وما والسين وسوف وسوف طيب ما هو الضابط فيما يجب اقترانه بالفاء ما هو الضابط فيما يجب اقترانه بالفاء السؤال على واضح ما هو الضابط فيما يجب اقترامه بالفاء انا ارى ان الاخ الذي يكتب في الغرفه سريع الكتابة منهم ما هو الضابط فيما يجب اقترامه بالفاء الضابط الجواب الضابط فيما يجب اقترامه بالفاء هو ان كل جواب للشطيء لا يصلح أن يوضع مكان فعل الشرط. كل جواب للشرط لا يصلح أن يوضع مكان فعل الشرط يجب اقترانه برابط. عد شنو قلنا؟ كل جواب للشرط. لا يصلح أي أن يوضع مكان فعل الشرطي يجب اقترانه بماذا؟ برابط لماذا؟ لماذا يجب اقترانه برابط؟ ليربط بين فعل الشرطي وجوابه ما يربط بين فعل الشرطي وجوابه بماذا بالفه ان كل جواب للشرط ماذا قلنا لا يصلح ان يوضع في مكان ان يوضع مكان فعل الشرط يجب اقترانه برابط وهذا الرابط يربط بين فعل الشرط وجوابه بماذا بالفه ولهذا احتقر بعضهم والفأ في الجواب قول للربط ولا تقول فيها جواب الشرط ها نعم واضح هذا واضح هذا هل في إشكال واضح هذه الأدوات التي تلزم فعلين سبق قلنا أن هذه الأدوات تتنوع الى انواع كثيره هذه الادوات التي تجزم فعلين من القسم الثالث طبعا تتنوع الى انواع كثيره من يذكر لنا منكم هذه الانواع الجواب انواع سته انواع سته كل واحد منكم يذكر لي ايش يذكر لي, لي نوع النوع الاول ما هو ظرف زمان انت تكون ظرف زمان النوع الثاني ما هو ضف مكان. النوع الثالث ما هو ما يكون للعاقل. النوع الرابع ما هو ما يكون لغير العاقل. النوع الخامس ما هو على ما يكون على حسب ما تضاف إليه. النوع السادس الأخير ما هو أن تكون للحال. أن تكون للحال. هذا؟ في إشكال. ها شنو هذه النوع هذه النوع سته قروى نوع او وظف زمان من هو وظف زمان ومن عما وظف كان بمكان ومن عما هو للعاقل ومن ما هو لغير العاقل ومن ما هو على حسب ما تضاف اليه ومن ما هو للحال طيب فأنتم تقسيم الثلاثة وهذه الأنف السؤال قسموا الأجوبة كما قسمتم في السؤال السابق ما هي الأدوات التي تستعمل لظرف المكان أين آه. أين لا أين؟, أين؟, أين؟, أين؟, أين لا الأدوات التي تستعمل لظرف المكان ثلاثة أنا وحيثما وأين كما في البيت نعم كما في البيت لأننا سنأتي بالبيت أيضا هنا قلت لكم ان هذه الأبيات سنحتاجها هنا فاذا ما هي الأدوات التي تستعمل لضغف المكان الجواب الأدوات التي تستعمل لضغف المكان ثلاثة حيثما وأين وأنا السؤال ما هي الأدوات التي تستعمل لضف الزمن؟ متى وأيانا وإذما كم ثلاثة التي الجواب الأدوات التي تستعمل لضف الزمن ثلاثة أيضا ما هي؟ متى أيانا وأيانا وإذما وإذما جيد جميل يلغب أنكم الآن لازلتم معنا على الخط ما هي الأدوات؟ التي تستعمل لغير العاقل ما. لا ما الادوات او الاداه التي تستعمل لغير العاقل هي ما هذه تستعمل لغير العاقل وربما استعملت ما للعاقل ولكن نحن نتكلم عن اكثر الغالب لكن ربما استعملت إيش للعاقل ما هي الأدوات التي تستعمل للعاقل لا الاداه التي تستعمل للعاقل هي من من وربما استعملت من لغير العاقل ها فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها ما ننسخ فاذا ربما استعمل ما هو العاقل لغير العاقل والعكس انما نحن نتكلم على ماذا على الاغلب ما؟ على الوجه الاغلب طيب ما هي الادوات التي تستعمل على حسب ما تضاف به اي اي لما تضاف حقا تحسن فان اضيفت لظرف الزمن كانت ظرف الزمان وان اضيفت لظرف المكان كانت ظرف مكان وان اضيفت للحال كانت للحال يعني هي على حسب ما تضاف له على حسب ما تضاف له هل, هل بقيت بعض الأداة؟ الجواب نعم ما هي الأدوات التي تستعمل للحال؟ كيف ما؟ كيف ما؟ الأدات التي تستعمل أو الأدوات التي تستعمل للحال هي أدات واحدة والي كيف ما؟ والأشار أحدелю إلى هذا التقسيم السداسي والأشار أحد scheint إلى هذا التقسيم الثلاثي؟ في أبيات المنظومة الجواب نعم الأبيات السابقة التي ذكرناها اقرأوها وسطها يسائلا عن أدوات الشرط فالصالح ما أقول اقرأوا ما بكم فالصالح ما أقول خطهم بسطين احطوا باتفاق إذما للإمام وعند غيره للأسماء تضا مهما ومن وما وكيف مجعله أسامية غير ظروف مسجلاء وحيث ما أنا وأين للمكان متى واين للمكان للزمان في شعره لوقت تنسبه أيها ما تضاف حقا تحسبوا جميل طيب وإن كان بينهم فرق دقيق السؤال الآن هل هناك تقسيم آخر لهذه الأدوات غير الذي ذكرنا هل هناك تقسيم آخر لهذه الأدوات التي ذكرنا ها الجواب نعم هذه الأدوات تنقسم باعتبارات متنوعة فلنذكر الآن باعتبار اقترانها بموعد اقترانها بها فيقال إن هذه الادوات التي تجزم فعلين بشرط ما هو الشرط بشرط اقترانها بما تيبا هذه الأدوات تجزم فعلين بشرط اقترانها بما على ماذا على ثلاثة أقسام من يذكر منكم هذه الأقسام الثلاثة وبها نختم الدرس ان أكثر من, ساعة. من يذكر هذا يعني هذه الأدوات التي تجزم فعلين لا تجزم فعلين هكذا بل مطلقا لا بشرط اقترانها بما فإذا كانت مقرنة بما إلى كم تلقصه أو فيعلى ثلاثة أقسام شنو هي الأقسام هذه الأقسام الثلاثة ما هي هذه الاقسام الثلاثه الجواب هذه الادوات التي تجزم فعلين في لحاق ما وعدم لحاقها على ثلاثه أقصى القسم الاول او الضرب الاول لا تجزم فعلين الا بكونها مقرونه بما لا تجزم فعلين الا بكونها نعم الا بكونها مقرونه بماذا بما وهي اداه ثلاث ما هذه الاداه الثلاث حيث وكيف واذ حيث وكيف واذ حتى تجزم حيث فعليني اشترط ان تكون مقرونه بما وحتى تجزم كيف فعليني اشترط ان تكون مقرونه بما بحرف ما وحتى تجزم اذ فعليني اشترط ان تكون مقرونه بحرف ما بحرف ما اذا كم ابات لا بد من اقترانها بما شرط وإلا فلا تجزم عند الجمهور كم هي ثلاثة لماذا قمنا عند الجمهور هل أجاز أحد الجزمة بها بدون لحاقة؟ الجواب نعم أجاز الجزمة بحيث وإذ بعضهم حتى مقرونه بما ولكنه قول كيف هو ولكنه قول ضعيف ها؟ ولكنه قول ضعيف قالوا كيف عفوا حيث وإذ ممكن ان تعمل الجزم وتجزم فعلين دون لحاتم بهما دون لحاتم بهما واضح ولكن قلنا هذا القول كيف هو ضعيف لا يُقَلَّفَه لأن هذا من الشرط الذي يشترط حتى تكون جازما لفعله. طيب هذا النوع الأول ما هو النوع الثاني وكيف عملوا النوع الثاني وكيف عمله النوع الثاني لا تلحقهما عكس النوع الأول النوع الثاني لا تلحقهما كم أدب في هذا النوع عندنا اقسام ثلاثه قسم لا تعمل الا مقرونه بما وهي حيث وكيف وإذ وقسم تعمل بدون شرط لا تلحقها ما من ما يعني ادعوك ما ومن اخر ومن وماذا اخر ومهما وماذا اخر وان ادوات اربعه هذه تعمل بدون شرط هذه تعمل بدون شرط عند الجمهور لا بد من هذا القيد عند الجمهور فقد يقول قائل منكم لماذا قلت عند الجمهور الجواب لأن هناك من اجاز الجزم بها مقرونه بما مقرونه بما ومن اجاز الجزم بها الكوفيون الكوفيون ولكن هذا القول كيف هو ضعيف ضعيف اذا هذا هو القسم الثاني ما هو القسم الثالث ما هو القسم الثالث هو كيف القسم الثالث يجوز فيه امران القسم الثالث بالنسبة للاقتران ما بما بقي من أدوات يجوز فيه أمران الاقتران وعدم إن وأي ومتى وأين وإياه كم عدد خمسة. خمسة. خمسة أدوات خمسة طيب اعيد هذا التقسيم الثلاثي الشرط الاول يعني هذه الادوات تعمل باعتبار اقترانها بما وعدمها الى ثلاثه اقسام القسم الاول ما هو مقرونه بما كم أدوات ادوات ثلاثه ايش هي حيث وكيف واين القسم الثاني عكس القسم الأول لا هناك هذا الشط الشرط هناك من قال على أنها يمكن أن تعمل إيش بدون اقترانها بما طيب القسم الثاني ما هو عدم اقترانها بما كم أباد معين من؟, من. من وما ومهما وأنى و... هناك من قال تعمل مقرونه بماذا؟ بما طيب القسم الثالث ما هو؟ يجوز فيه الاقترام وعدم الاقترام وعدم الاقترام طيب هذا التقسيم هل هناك من جمع هذه الأقسام في أبيات منظومه الجواب نعم هناك من جمع قائلا قد لزمت ما حيثما وإذما قد لزمت ما حيثما وإذما ها هذا القسم القسم الأول قد لزمت ما حيثما وإذما إن كان لم يذكر كيفما لماذا؟ إن كيفما لم يذكره ابن مالك إن رأته الصبيع بنو عجرم قد لزمت ما حيثما وإذما وامتنعت فيمن وما ومهما وامتنعت فيمن وما ومهما هذا القسم إيش؟ قسم الثاني عدم اقترانها بما كذاك في أن وباقيها اتى كذاك في أن وباقيها اتى وجهان إثبات وحذف ثبت هات بيت ثلثه ها بيتين اذكر البيتين ها قل رزيت سباعا ذوبا و وامتنعت فيما وما وما كذاك في ان وباقيها اتى وجهان في ان وباقيها اتى هناك ابيات اخرى أوضح من هذه الابيات الجواب نعم واكتبوها وأرجو أن تحفظوها ولأن هذه الأبيات تحفظ في أول الطلب. ووصل ما شرط بإذ وحيثما ووصل ما شرط بإذ وحيثما مثلهما كيف في قول ينتمى كيفما يقول البيت ووصل ما شرط بإن وحيثما مثلهما ما كيف في قول ينتمى ووصلها بإن ومن وما قد منع ووصلها بان ومن وما قد منع قد منع ألف مثلهما مهما فكن مستمعا مثلهما مهما فكن مستمعا اي متى واين ان انلحقت اي متى واين ان انلحقت اي متى واين ان انلحقت بها جوازا مثل ايان اتت ايان اتت نقول هذه الابيات ثلاثه ولكن هي اوضح من الابيات السابقه والطالب دائما يحب الزياده منهما للاشباع طالب علم وطالب الدنيا عيد الابيات ثلاثه ووصل ما شرط بإذ وحيثما مثلهما كيف في قول ينتمى ووصلها بإن ومن وما قد منعا مثلهما مهما فكن مستمعا أي متى وأين انا الحقت بها جوازا مثل أيان أتت مثل أيان أتت أي متى وأين انا الحقت الحقت كيف بها جوازا مثل إيانا اتت هذه الايه الاولى هناك من يعني يحفظها ببيتين ايضا تلزم ما في حيثما وإذ ما وامتنعت فيما ومن ومهما كذاك في ان والبيت هذا مع الأبيات السابقة متفق كذلك في أن وباقيها أتا وجهان إثبات وحذف ثلاثة إنما خلاف البيت أو تلزم ما في حيث ما, وإذ ما وامتنعت فيما وامتنعت في ما ومن ومهما أنا حاولت أن أذكر لكم هذه الأبيات كلها لأن ما أغفل هنا ذكر هناك واضح فلذلك كان لابد من ذكرها نقف هنا لأن الكلام على موقعها في الاعراب هذه الأدوات ما موقعها في الإعاب الكلام طويل وأنا متعب قليلا فنقف هنا وفيما ذكرنا كفاية والله تعالى أعلم وأحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته